وَسَادِع إى مَوفَِة مِرِّكُم وَجََّةِ الندُهَ السَّمواتُ وَ الأرض وَعدِدتْ نم التَّقينَّذينَ ي في قُونَ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 يغفروا الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعم أَجر النَّامِ قَدِ خَلَتْ مِن قَبِنِكُم سُنَنوا فَسيرُوا فيِي الأرض فَسيروا فِي الأْضِ فَظُركَْ فَكَانَ عَقِبَةُمُكَذذبين هذاَا بَيُ لَِّاس وَعدَ وَمَوعضَةٌ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 منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما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 قَالَمَتْ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ النَّفْسُ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كتابا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 وما ضعفوا وما استكانوا والله محب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أوفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 124. ورسن ثواب الآخرة والله حب المحسنين 125. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم, يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله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 قوم بثم والظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسسون ذو باذن حتى انذف شنتم وتنازعت في الامر وعصيتم وتنازعت في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. 119. وقصرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين